Thank you. Het niet te bevallen, het te bevallen, het te bevallen, het is te het is te bevallen, het te te te te te het سوري انت التحتر في الحرب Bond playing والنا عرقية سورها غارت تحتر في سورة 1993 لودغبة Enfin يالين ما ربيش based excited مع وسط نومين من النقوي 9 أخوة سورة 1997 لودغطيunks وسط في سورة عيغتك لذا يمكن اتباني د الخيال دي طلا مدى درغان والفارس هو تيلان فريد دوالي مقارج نغمزالي عيغتك لذا يمكن اتباني د الخيالي دي طلا مدى درغان والفارس هو تيلان اضحرك الحالي على جسمي مالير بلفيدي شبك يظهر الحال في الصحاري وسيم لو ضاق ليالي يا ربي كش راسك طارق ليش ده وين لا واستنوني و اتسعني بوسط صورتي الريم لو ضاق ربي الخياليه مثل ما اني ستعدي على البحر تي رمي مره عنده او ضربيي انا الكفاغاوي بويد نحمل الخيالي اني ستعدين على البحر تي رمي او ضربيي انا الكفاغاوي نحمل Ole ik hou je, Arctilseni, Oleg kent mijn tijd. Ole ik hou je, Arctilseni, Oleg ik kent mijn ik wil niet aanwezig zijn, nu in Je je je ijt je naast je tij ريmen, je ijt me je naast je tij ريmen, je je وردايه الشقير للوعد الربيد ان رايج معي بس غسل حنين وردايه الشقير للوعد الربيد ان رايج معي بس تي دي سوره طيرين ودارتي ليالي ما ربيش بيعزز عرف يشتاوني نعاوز تنمو منه واتسعني بس تي سوره نوضه في ليالي ما ربي يشتاق ساس القرخ اللي شتاوي لا عاوز تنومني منه وتسع